أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثمَُّ خَلَقُنا النُطُفَتَ لَ قَة فَخَلَقَُ العلََة مدْغَة فخَلَقُنَ المُضْغَةَ عِظَامًا فكَسَوونَ العِض مَا لَحماء فكسَوونَ العِوى مَ لَلحم ثمَُّ أَ شَأَّهُ خَلقًا آ آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 قادر فأسكنناه في الارض وان على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم بيجنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحِينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول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 وَقُ رَبِّ أَزِلنمٌ زَلَم مُبارََكَم وَأَن تَخَيرُ الْ المُزِلين إَِّ فيِي ذَِكَ لآاتِ وَإِن كُ لَمُ بتَلين ثمَُّ أَل شَأْناامِمَِهِمْ قَرْنًا آآخرَين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 إِنْ هُوَ إِلَّا وَجُرٌ نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَهُ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ بِأَخْذَتُنَا الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ثُ أَن شَأْناامِ بعدِْهِمْ قُرونًا آآ آخرين مَا تَسبِْقُ مِن أُمَّةٍ أَجَهَا وَماَا يَسْستَأخِرونثُ أَسَلْ نَعوسُ لَمَا تَط كلُمَا جَ أَأَُّ تَسُولهَا كَذَّبُوه فَأَتْبعَعمَا بَعبَهُم بَعْبَاء فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فقالوا أَنْ أؤمنِن لِبَشرَرَيينِ مِفْلِنَا وَقَمُهُمَا لَناعَابِدونُون فكَذذَّبُهُماَا فَكَانوا مِنَ الْ المُهَّكين وَلَقدَ آتَن موسَ الْكِتابَ لَ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 امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون ان ما نمدهم به من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 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيه مُّبْلِسُونَ وَهُوَ الذي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الذي يُحّ وَيُميتُ وَلَهُ اختتِلَافُ الليْلِ وَنَّهارِ أَفَل تَاقِلُون ببلَلْقَاوا مِسْلَمَا قَالَ الْأَووَلُون قالَاوا أَإذَامِتْ نَا وََكُّ تُ رَابٌَ وَإِظَامًا أَإَِّا لَمَ بْعسُون لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب رجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كل لا ان كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا ان في قبر الصور فلا انس بينهم يوم ولا يتسائلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون دلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 قالوا ل بِثنَا يَوْمًَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِن فَسْأَرِعَِّين قالَا إِلَّا بِثْتُم إِلَّا قَليلَ اللَأََّكُم كُُم تَعلَمُون أَفَحَاسِبِتُمْ أَ مَا خَلَقُناَاكُم عَبَسَون وَأَكُم إلَن لا تُجَعون